عبدالله كان في ر ح ل ة هو وعيلته في م د ي ن ة س ا ح ل ي ة قاعدين على البحر في ا س ك ن د ر ي ة قاعدين بياكلوا بيتغدوا مع بعض وبيلعبوا ع ب د ا ل ل ه نزل الميه في حتة في بعض مناطق في ا س ك ن د ر ي ة زي العجن وكدا ب ي ب ق ى فيها دوامات فعبدالله كان عنده ستاشر س ن ة ويبدو ان هو ه معرفش يتعامل مع الدوامات او كويس ما بيعمش كويس بدأ يتاخد ب د أ ي س ر خ ب د أ شكله ح ي م و ت فيه راجل واقف على البحر معرفش ا اذا كان بحار ولا مين الراجل سمع صوت السريخ نط في ا ل م ي ة ب س ر ع ة عام عام عام خدوا شدوا انقذوا طلعوا على الشط والولد بين ا ل ح ي ا ة والموت الحمد لله الولد ما ماتش الولد نجا والراجل الي ل انقذوا البحار الي ل انقذوا بينهج ب ي ن ه ج ب ي ن ه ج و ت ع ب فعلا وكلهم بيشكروه و ه م بيشكروه طلع ان البحار دا راجل حكيم ق و ي طلع راجل مش عادي قال ح ت ة جمله نص لعبدالله وقاله ل اتمنى ان حياتك كانت تستحق فعلا ا ن ن انقذها لا اسمع ا ل ج م ل ة تاني ج م ل ة ع ا د ي ة مش كدا لا لا مش ع ا د ي ة اتمنى ان حياتك كانت تستحق ف ع ان انا انقذها هو مش ب ي ش ت م و هو ب ي س أ ل سؤال خ ل ي ن ا ن س أ ل ك و ا نفس السؤال يا ترى لو انت مكان ا عبدالله انت شايف ان حياتك تستحق لا بتعمل ايه انت بتعمل ايه مفيد في ا ل ح ي ا ة انا ح س أ ل ك ش و ي ة ا س ئ ل ة لو انت مكان ا عبدالله فعلا حياتك تستحق انها تنقذ انت حاسس انك ليه ق ي م ة تخليك في خ ا ف على نفسك وتخلي الناس اللي حواليك يخافوا انك تروح منهم انت بتعمل ح ا ج ة م ف ي د ة انت فيه هدف عايش عشانه في الدنيا خايف على نفسك انك تموت قبل ما تحققه طب صدقوا يا جماعه ان انا, أنا شخصيا عندي ا ل ح ك ا ي ة دي بقول يا رب بس طول في عمري ش و ي ة ل غ ا ي ة ما حقق الهدف ان انا بس اشارك في ن ه ض ة بلادنا و ن ه ض ة ا ل ا م ة انت عندك هدف بتقول يا رب افضل ع ا ن ت حياتك م ه م ة انت انت فعلا حياتك تستحق ان كلنا نجري وننقذها ف ه م ت ا ل ك ل م ة الي ل قالها ا ل ب ح ر لعبدالله ا حط نفسك مكان عبدالله وفتخيل ا انك كنت هتروح من الدنيا دي لا لا لا لسه ما روحش انا عندي ح ا ج ة ك ب ي ر ة لازم اعملها انا بعمل ح ا ج ة ك ب ي ر ة لا عادي انا مابعملش ح ا ج ة خالص اتروح ولا ما اتروحش اذا لم تزد في الحياة شيئا كنت انت بتقول تزد قوي الحياة جملة جميلة لم على في في زائدا كنت الله ج م د ه اوي دي قالها مصطفى صادق الرفعي اديب مصري عظيم اسمعها ك د ه تاني إ ذ ا لم تزد في ا ل ح ي ا ة شيئا كنت أ ن ت زائدا على ا ل ح ي ا ة يا ترى أ ن ت ز ي ا د ة على الدنيا ملكش ل ا ز م ة ولا أ ن ت فعلا بتزود الدنيا خير وعلم وإصلاح و إ ص ل ا ح واختراعات و س ع ا د ة و إ ك ر ا م للي حواليك يا ترى أ ن ت مفيد في الدنيا دي ولا الدنيا ملكش ح ا ج ة بتعملها فيها الله يخليك ض ي ف للدنيا عشان ي ب ق ى ل ك إ ي م ه ساعتها فعلا بسمه أ م ل شكرا والسلام عليكم ورحمه الله